وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُ فَتَفْشَلُ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ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 ارَا مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَمَّا تَرَاضَ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ بِوجُوهِهِمْ وَأَدْبَارِهِمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ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 <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ <قبيل> شَدِيدُ الْعِقَابِ